لُوقًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا تَرَى قَفًا بِهَا من أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ كَفَّيْهِ إِلَى قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سبقكم